أبَّكُ رِثَلَاتِ رَّ وَأَنَ لَكُم نَا صحٌ أَمين أَوجِبِتُم أَن جَأَكُم ذِكرُم مِرُ رَغِّكُم عَلَ رَجُلِ مِنْكُم لذِرَكُم واذكروا إذ جعلكم مِنْ من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحبه ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصارقين قال قَدْ قِيلَ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الرَّدِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُ اللغ بِجَامِ سُقَان فَن تَظِرُ إِ مَكُم مِنَمُ تَورم فَأَن جَينَهُ وََّذينَ مَهُ بَِحمَّنتٍ وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض فَتَذَمَّتَ كُلُّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ